الفرشاة أحركها من الأعلى إلى الأسفل، الفرشاة أحركها من الأسفل إلى الأعلى. ننظفها صباحاً ومساءً لتبقى أسناني بيضاء، ننظفها صباحاً ومساءً لتبقى أسناني بيضاء بالفرشاة والمعجون.